وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنِ اتَّخَذَ لَهُم مِّنَ الْجِنِّ وَلَا اتَّخَذْنَاهُمْ إِلَّا فِرَارًا ۚ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فادمغه فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما قلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون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 وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُ يَتَحْذُو نَكْإِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ يُمْكَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِن عَجْلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَلَا تَأْسَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتي لهم فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون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 وجعلناهم أمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم, وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين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 وَإِذْ يَعُودُ سُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ وَنَمُ الْقَرْوُومُ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا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 وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه اني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم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 وَثَنُونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نقدر عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي